بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الرابع والعشرون من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى والذين في قلوبهم مرض من كان فيهم ضعف إيمان وقلة ثبات عليه وقيلهم الزناة كقوله مع الذي في قلبه مرض والمرجفون في المدينة قوم كانوا يشيعون اخبار السوء ويخوفون المسلمين فيحتمل أن تكون هذه الأصناف متفرقة أو تكون داخلة في جملة المنافقين ثم جردها بالذكر لنغرينك بهم أي نسلطك عليهم وهذا هو الوعيد ثم لا يجاورونك فيها ذلك لأنه ينفيهم أو يقتلهم والضمير المجرور للمدينة إلا قليلا يحتمل أن يريد إلا جوارا قليلا أو وقتا قليلا أو عددا قليلا منهم والإعراب يختلف بحسب هذه الاحتمالات فقليلا على الاحتمال الأول مصدر وعلى الثاني الظرف وعلى الثالث منصوب على الاستثناء ملعونين نصب على الذنب أو بدل من قليلا على الوجه الثالث أو حال من ضمير الفاعل في يجاورونك تقديره سينفون ملعونين أينما ثقفوا أخذ، أي حيثما ضفر بهم أسروا والأخذ الأسر سنة الله أي عادته ونصب على المصدر في الذين خلو من قبل أي عادته في المنافقين من الأمم المتقدمة وقيل يعني الكفار من بدر لأنهم أسر وقتلوا تكون قريبة إنما قال قريبا بالتذكير والساعات مؤنثة على تقدير شيئا قريبا أو زمانا قريبا أو لأن تأنيثها غير حقيقي يوم تقلب وجوههم في النار العامل في يوم قوله يقولون أو لا يجدون أو بحثوف وتقليب وجوههم تصريفها في جهة النار كما تدور البضعة في القدر إذا غلت من جهة إلى جهة أو تغيرها عن أحوالها لا تكونوا كالذين آذوا موسى هم قوم من بني إسرائيل وإذايتهم له ما ورد في الحديث أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراتا وكان موسى يستكر منهم إذا اغتسل فقالوا إنه لآذر فاغتسل موسى يوما وحده وجعل ثيابه على حجر ففر الحجر بثيابه وأتبعه موسى وهو يقول توب حجر توب حجر فمر في أتباع في اتباعه على ملأ من بني إسرائيل فرأوه سليما مما قالوا فذلك قوله فبرأه الله مما قالوا وقيل اذايتهم له أنهم رموه بأنه قتل أخاه هارون فبعث الله ملائكة فحملته حتى رآه بني إسرائيل ليس فيه أثر فبرأ, فبرأ الله موسى وروي أن الله أحياه فأخبرهم ببراءة موسى والقول الأول هو الصحيح لوروده في الحديث الصحيح قولا سديدا قيل يعني لا إله إلا الله واللفظ أعم من ذلك إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الأمانة هي التكاليف الشرعية من التزام الطاعات وترك المعاصي وقيل هي الأمانة في الأموال وقيل غسل الجنابة والصحيح العموم في التكاليف وعرضها على السماوات والأرض والجبال يحتمل وجهين أحدهما أن يكون الله خلق لها إدراكا فعرضت عليها الأمانة حقيقة فأشفقت منها وامتنعت من حملها والثاني أن يكون المراد تعظيم شأن الأمانة وأنها من الثقل بحيث لو عرضت على السماوات والأرض والجبال لأبينا من حملها وأشفق منها فهذا ضرب من المجاز كقولك عرضت الحملة العظيمة على الدابة فأبت أن تحمله والمراد أنها لا تقدر على حمله وحملها الإنسان أي التزم الإنسان القيام بالتكاليف. مع شدة ذلك وصعوبته على الأجرام التي هي أعظم منه ولذلك وصفه الله بأنه ظلوم جهول والإنسان هنا جنس وقيل يعني آدم وقيل قابيل الذي قتل أخاه ليعذب الله للصيرورة فإن حمل الأمانة كان سبب تعذيب المنافقين والمشركين ورحمة للمؤمنين سورة سبأ وله الحمد في الآخرة يحتمل أن يكون الحمد الأول في الدنيا والثاني في الآخرة وعلى هذا حمله الزمخشري ويحتمل عندي أن يكون الحمد الأول للعموم والاستغراق فجمع الحمد في الدنيا والآخرة ثم جرد منه الحمد في الآخرة كقوله فاكهة ونخل ورمان ثم إن الحمد في الآخرة يحتمل أن يريد به الجنس أو يريد به قوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله الذي صدقنا وعده ما يلج في الأرض أن يدخل فيها من المطر والأموات وغير ذلك وما يخرج منها من النبات وغيره وما ينزل من السماء من المطر والملائكة والرحمة والعذاب وغير ذلك وما يعرج فيها أن يصعد ويرتفع من الأعمال وغيرها وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة روى أن قائل هذه المقالة هو أبو سفيان بن حرب. لا يعزب أي لا يغيب ولا يخفى ولا أصغر معطوف على مثقال وقال الزمخشري هو مبتدأ لأن حرف الاستثناء من حروف العطف ولا خلاف بين القراء السبعة في رفع أصغر وأكبر في هذا الموضع وقد حكى ابن عطية الخلافة فيه عن بعض القراء السبعة وإنما الخلاف في يونس في كتاب مبين يعني اللوحة المحفوظ ليجزي متعلق بقوله لتأتينكم أو بقوله لا يعزب أو بمعنى قوله في كتاب مبين والذين سعوا مبتدأ وخبره الجملة بعده وقال ابن عطية هو معطوف على الذين الأول وقد ذكر في الحج معنى سعوا ومعاجزين أليم بالرفع صفة لعذاب وبالخفض صفة لرجز ويرى معطوف على ليجزي أو مستأنف وهذا أظهر الذين أوتوا العلم هم الصحابة أو من أسلم من أهل الكتاب أو على العموم الحق مفعول إنسان ليرى لأن الرؤيا هنا بالقلب بمعنى العلم والضمير ضمير فصل وقال الذين كفروا أي قال بعضهم لبعض هل ندلكم على رجل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد معنى مزقتم أي بليتم في القبور وتقطعت أوصالكم وكل ممزق مصدر والخلق الجديد هو الحشر في القيامة والعامل في إذا معنى إنكم لفي خلق جديد لأن معناه تبعثون إذا مزقتم وقيل العامل فيه فعل مضمر مقدر قبلها وذلك ضعيف وإنكم لفي خلق جديد معمول ينبئكم وكسرت اللام التي في خبرها ومعنى الآية أن ذلك الرجل يخبركم أنكم تبعثون بعد أن بليتم في الأرض ومراده مستبعاد الحشر أفترى على الله هذا من جملة كلام الكفار ودخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل وبقيت الهمزة مفتوحة غير ممدودة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب هذا رد عليهم أي أنه لم يفتر على الله الكذب وليس به جنة بل هؤلاء الكفار في ضلال وحيرة عن الحق توجب لهم العذاب ويحتمل أن يريد بالعذاب عذاب الآخرة أو العذاب في الدنيا بمعاندة الحق ومحاولة ظهور الباطل افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والأرض الضمير في يروا للكفار المنكرين للبعث وجعل السماء والأرض بين أيديهم وخلفهم لأنهما محيطتان بهم والمعنى ألم يروا إلى السماء والأرض فيعلموا أن الذي خلقهما قادر على بعث الناس بعد موتهم ويحتمل أن يكون المعنى تهديدا لهم ثم فسره بقوله إن نشأ نخصف بهم الأرض أو نسقط عليهم, عليهم كسفا من السماء أي أفلم يروا إلى السماء والأرض أنهما محيطتان بهم فيعلموا أنهم لا مهرب لهم من الله إن في ذلك لآية الإشارة إلى إحاطة السماء بهم أو إلى عظمة السماء والأرض بأن فيهما آية تدل على البعث يا جبال أوبي معه تقديره قلنا يا جبال والجملة تفسير للفضل ومعنى اوبي سبحي وأصله من التأويبي وهو الترجيع لأنه كان يرجع التسبيح فترجعه معه وقيل هو من التأويب بمعنى السير بالنهار وقيل كان ينوح فتساعده الجبال بصداها والطير بأصواتها والطيرة بالنصب عطفا على موضع يا جبال وقيل مفعول معه وقيل معطوف على فضلا وقرئ بالرفع عطف على لفظ يا جبال وألنا له الحديد أي جعلناه له لينا بغير نار كالطين والعجين وقيل لان له الحديد لشدة قوته سابغات هي الدروع الكاسية وقدر في السرد معنى السرد هنا نسج الدروع وتقديرها ألا يعمل الحلقة صغيرة فتضعف ولا كبيرة فيصاب لابسها من خلالها وقيل لا يجعل المسمار دقيقا ولا غليظة وعمل صالحا خطاب لداود وأهله ولسليمان الريح بالنصب على تقدير وسخرنا وقرئ بالرفع على الابتداء غدوها شهر ورواحها شهر أي كانت تسير به بالغدات مسيرة شهر وبالعشي مسيرة شهر فكان يجلس على سريره وكان من خشب يحمل فيها روي أربعة آلاف فارس فترفعه الريح ثم تحمله وأسلنا له عين القطر قال ابن عباس كانت تسير له باليمين عين من نحاس يصنع منها ما أحب والقطر النحاس وقيل القطر الحديد والنحاس وما جرى مجرى ذلك كان يسيل له منه أربع عيون وقيل المعنى أن الله أذاب له النحاس بغير نار كما صنع بالحديد لداود نذقه من عذاب السعير يعني نار الآخرة وقيل كان معه ملك يضربهم بصوت من نار محاريب هي القصور وقيل المساجد وتماثيل قيل إنها كانت على غير صور الحيوان وقيل على صور الحيوان وكان ذلك جائزا عندهم الجواب جمع جابية وهي البركة التي يجتمع فيها الماء راسيات أي ثابتات في مواضعها لعظمها اعملوا آل داود شكرا حكاية ما قيل لآل داود وانتصب شكرا على أنه مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال تقديره شاكرين أو مصدر من المعنى لأن العمل شكر تقديره شكر شكرا أو مفعول به وقليل من عبادي الشكور يحتمل أن يكون مخاطبة لآل داود أو مخاطبة لمحمد صلى الله عليه وسلم دابة الأرض تأكل منسأته المنسأة هي العصا، وقرئ بهمز وبغير همز ودابة الأرض هي الأرض وهي السوسة التي تأكل الخشب وغيره وقصص الآية أن سليمان عليه السلام دخل قبة من قوارير وقام يصلي متكئا على عصاه فقبض روحه وهو متكئ عليها فبقي كذلك سنة لم يعلم أحد بموته حتى وقعت العصا فخر إلى الأرض واختصرنا كثيرا مما ذكره الناس في هذه القصة لعدم صحته تبينت الجن من تبين الشيء إذا ظهر وما بعدها بدل من الجن والمعنى ظهر للناس أن الجن لا يعلمون الغيب وقيل تبينت بمعنى علمت وأن وما بعدها مفعول به على هذا والمعنى علمت الجن أنهم لا يعلمون الغيب وتحقق ذلك بعد التباس الأمر عليهم أو علمت الجن أن كفارهم لا يعلمون الغيب وأنهم كاذبون في دعوى ذلك في العذاب المهين يعني الخدمة التي كانوا يخدمون السليمان وتسخيره لهم في أنواع الأعمال والمعنى لو كانت الجن تعلم الغيب ما خفي عليهم موت سليمان لقد كان لسبأ في مسكنهم آية سبأ قبيلة من العرب سميت باسم أبيها الذي تناسلت منه وقيل باسم أمها وقيل باسم موضعها والأول أشهر لأنه ورد في الحديث وكانت مساكنهم بين الشام واليمن جنتان عن يمين وشمال كان لهم واد وكانت لجنتان عن يمينه وشماله وجنتان بدل من آية أو مبتدأ أو خبر مبتدأ محلوف كل تقديره قيل لهم كل من رزق ربكم قالت لهم ذلك الأنبياء وروي أنهم بعث لهم ثلاثة عشر نبيا فكذبوهم بلدة طيبة أي كثيرة الأرزاق طيبة الهواء سليمة من الهوام فأعرضوا أي أعرضوا عن شكر الله أو عن طاعة الأنبياء فأرسلنا عليهم سيل العرم كان لهم سد يمسك الماء ليرتفع فتسقى به الجنتان فأرسل الله على السد الجرد وهي دويبة خربته فيرثت الجنتان وقيل لما خرب السد حمل السيل الجنتين وكثيرا من الناس واختلف في معنى العرم فقيل هو السد وقيل هو اسم ذلك الوادي بعينه وقيل معناه الشديد فكأنه صفة للسيل من العرامة وقيل هو الجرد الذي خرب السد وقيل المطر الشديد أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل الأكل بضم الهمزة المأكول والخمط شجر الأراك وقيل كل شجرة ذات شوك. والأسل شجر يشبه الطرف والسدر شجر معروف وإعراب خمط بدل من أكل أو عطف بيان وقرئ بالإضافة وأسل عطف على الأكل لا على خمط لأن الأسل لا أكل له والمعنى أنه لما أهلكت الجنتان المذكورتان قيل أبدلهم الله منهما جنتين بضد وصفهما في الحسن والأرزاق وهل نجازي إلا الكفور معناه لا يناقش ويجازى بمثل فعله إلا الكفور لأن المؤمن قد يسمح الله له ويتجاوز عنه وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة هذه الآية وما بعدها وصف حال سبأ قبل مجيء السير وهلاك جناتهم ويعني بالقرى التي باركنا فيها الشام والقرى الظاهرة قرى متصلة من بلادهم إلى الشام ومعنى ظاهرة يظهر بعضها من بعض لاتصالها وقيل مرتفعة في الآكام وقال ابن عطية خارجة عن المدن كما تقول بظاهر المدينة أي خارجها وقدرنا فيها السير أي قسمنا مراحل السفر وكانت القرى متصلة فكان المسافر يبيت في قرية ويصبح في أخرى ولا يخاف جوعا ولا عطشا ولا يحتاج إلى حمل زاد ولا يخاف من أحد فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا قرئ باعد وباعد بالتخفيف والتشديد على وجه الطلب والمعنى أنهم بطر النعمة ومل العافية وطلبوا من الله أن يباعد بين قراهم المتصلة ليمشوا في المزأ في المفاوز ويتزودوا للأسفار فعجل الله إجابتهم وقرآ باعد بفتح العين على الخبر والمعنى أنهم قالوا إن الله باعد بين قراهم وذلك كذب وجحد للنعمة وظلموا أنفسهم يعني بقولهم باعد بين أسفارنا أو بذروهم على الأطلاق. ومزقناهم كل ممزق أي فرقناهم في البلاد حتى ضرب المثل بفرقتهم قيل تفرقوا أيدي سبأ وفي الحديث إن سبأ أبو عشرة من القبائل فلما جاء السيل على بلادهم تفرقوا فتيامن منهم ستة وتشاءم أربعة ولقد صدق عليهم إبليس ظن أي وجد ظنه فيهم صادقا يعني قوله لأغينهم وقوله ولا تجد أكثرهم شاكرين قل ادعوا الذين زعمتم تعجيز للمشركين وإقامة حجة عليهم ويعني بالذين زعمتم آلهتهم ومفعول زعمتم محذوف أي زعمتم أنهم آلهة أو زعمتم أنهم شفعاء وروي أن ذلك نزل عند الجوع الذي أصاب قريشا من شرك أي نصيب والظهير المعين ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له المعنى لا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن الله له أن يشفع فإنه لا يشفع أحد إلا بإذنه وقيل المعنى لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الله أن يشفع فيه والمعنى أن الشفاعة على كل وجه لا تكون إلا بإذن الله ففي ذلك رد على المشركين الذين كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن هذه الآية في الملائكة عليهم السلام فإنهم إذا سمعوا الوحي إلى جبريل يفزعون لذلك فزعا عظيما فإذا زال الفزع عن قلوبهم قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق ومعنى فزع عن قلوبهم زال عنها الفزع والضمير في قلوبهم وفي قالوا للملائكة فإن قيل كيف ذلك ولم يتقدم لهم ذكر يعود الضمير عليه فالجواب أنه قد وقعت إليهم إشارة بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له لأن بعض العرب كانوا يعبدون الملائكة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فذكر, فذكر الشفاعة يقتضي ذكر الشافعين فعاد الضمير على الشفعاء الذين دل عليهم لفظ الشفاعة فإن قيل بما اتصل قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم ولأي شيء وقعت حتى غائية فالجواب أنه اتصل بما فهم من الكلام من أن ثم انتظارا للإذن وفزعا وتوقفا حتى يروا الفزع بالإذن في الشفاعة ويقرب هذا في المعنى من قوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ولم يفهم بعض الناس اتصال هذه الآية بما قبلها فاضطربوا فيها حتى قال بعضهم هي في الكفار بعد الموت ومعنى فزع عن قلوبهم رأوا الحقيقة فقيل لهم ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق فيقرون حين لا ينفعهم الإقرار والصحيح أنها في الملائكة لورود ذلك في الحديث ولأن القصد الرد على الكفار الذين عبدوا الملائكة فذكر شدة خوف الملائكة من الله وتعظيمهم له قل من يرزقكم سؤال قصد به إقامة الحجة على المشركين قل الله جواب عن السؤال بما لا يمكن المخالفة فيه ولذلك جاء السؤال والجواب من جهة واحدة وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين هذه ملاطفة وتنزل في المجادلة إلى غاية الانصاف كقولك الله يعلم أن أحدنا على حق وأن الآخر على باطل ولا تعين بالتصريح أحدهما ولكن تنبه الخصم على النظر حتى يعلم من هو على الحق ومن هو على الباطل والمقصود من الآية أن المؤمنين على هدى وأن الكفار على ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا إخبار يقتضي مسالمة نسخت بالسيف يفتح بيننا أن يحكم والفتاح الحاكم قل أروني الذين الحقتم به شركاء إقامة حجة على المشركين والرؤية هنا رؤية قلب فشركاء مفعول ثالث والمعنى أروني بالدليل والحجة من هم له شركاء عندكم وكيف وجه الشركاء وقيل هي رؤية بصر وشركاء حال من المفعول في الحقتم كأنه قال أين الذين تعبدون من دونه وفي قوله أروني تحقير للشركاء وازدراء بهم وتعجيز للمشركين وفي قوله كلا ردع لهم عن الاشراك وفي وصف الله بالعزيز الحكيم رد عليهم بأن شركاءهم ليسوا كذلك وما أرسلناك إلا كافة للناس المعنى أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس وهذه إحدى الخصال التي أعطاه الله دون سائر الأنبياء وإعراب كافة حال من الناس قدمت للاهتمام هكذا قال ابن عطية وقال الزمخشري ذلك خطأ لأن تقدم حال المجرور عليه لا يجوز وتقديره عنده وما أرسلناك إلا رسالة عامة للناس فكافة صفة للمصدر المحذوف وقال الزجاج المعنى أرسلناك جامعا للناس في الإنذار والتبشير فجعله حالا من الكاف والتاء على هذا للمبالغة كالتاء في راوية وعلامة قل لكم ميعاد يوم يعني يوم القيامة أو نزول العذاب بهم في الدنيا وهو الذي سألوا عنه على وجه الاستخفاف فقالوا متى هذا الوعد ولا بالذي بين يديه يعني الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل وإنما قال الكفار هذه المقالة حين وقع عليهم الاحتجاج بما في التوراة من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وقيل الذي بين يديه يوم القيامة وهذا خطأ وعكس لأن الذي بين يدي الشيء هو ما تقدم عليه ولو ترى جواب لو محذوف تقديره لرأيت أمرا عظيما. يرجع بعضهم إلى بعض القول أي يتكلمون ويجيب بعضهم بعضا بل كنتم مجرمين أي كفرتم باختياركم لا بأمرنا بل مكر الليل والنهار المعنى أن المستضعفين قالوا للمستكبرين بل مكركم بنا في الليل والنهار سبب كفرنا وإعراب مكر مبتدا وخبره محذوف أو خبر ابتداء مضمر وأضاف مكر إلى الليل والنهار على وجه الاتساع ويحتمل أن يكون إضافة إلى المفعول أو إلى الفاعل على وجه المجاز. كقولهم نهاره صائم وليله قائم اي يصام فيه ويقام ودلت الإضافة على كثرة المكر ودوامه بالليل والنهار فإن قيل لما أثبت الواو في قوله الذين استضعفوا دون قول الذين استكبروا فالجواب أنه قد تقدم كلام الذين استضعفوا قبل ذلك فعطف عليه كلامهم الثاني ولم يتقدم للذين استكبروا كلام اخر فيعطف عليه واسر الندامه أي اخفوها في انفسهم وقيل اظهروها فهو من الازداد والضمير لجميع المستضعفين والمستكبرين مترفوها يعني أهل الغنى والتنعم في الدنيا وهم الذين يبادرون إلى تكذيب الانبياء والقسط تسلية النبي صلى الله عليه وسلم على تكذيب اكابر قريش له. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا الضمير لقريش أو للمترفين المتقدمين قاسوا أمر الدنيا على الآخرة وظنوا أن الله كما أعطاهم الأموال والأولاد في الدنيا لا يعذبهم في الآخرة قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إخبار يتضمن الرد عليهم بأن بسط الرزق وقبضه في الدنيا معلق بمشيئة الله فقد يوسع الله على الكافر وعلى العاصي ويضيق على المؤمن والمطيع وبالعكس فليس في ذلك دليل على أمر الآخرة زلفة مصر بمعنى القرب كأنه قال تقربكم قربا إلا من آمن استثناء من المفعول في تقربكم والمعنى أن الأموال لا تقرب إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل الله وقيل الاستثناء منقطع والأول أحسن جزاء الضعف يعني تضعيف الحسنات إلى عشر أمثالها فما فوق ذلك يبسط الرزق الآية كررت لاختلاف القصد فإن القصد بالأول على الكفار والقصد هنا ترغيب المؤمنين بالإنفاق فهو يخلفه الخلف قد يكون بمال أو بالثواب أن ولينا من دونهم براءة من أن يكون لهم رضا بعبادة المشركين لهم وليس في ذلك نفل لعبادتهم لهم بل كانوا يعبدون الجن عبادتهم للجن طاعتهم لهم في الكفر والعصيان وقيل كانوا يدخلون في جوف الأصنام فيعبدون, فيعبدون بعبادتها ويحتمل أن يكون قوم عبد الجن لقوله وجعلوا لله شركاء الجن وما آتيناهم من كتب يدرسونها الآية في معناها وجهان أحدهما ليس عندهم كتب تدل على صحة أقوالهم ولا جاءهم نذير يشهد بما قالوا فأقوالهم باطلة إذ لا حجة لهم عليها فالقصد على هذا رد عليهم والآخر أنهم ليس عندهم كتب ولا جاءهم نذير فهم محتاجون إلى من يعلمهم وينذرهم ولذلك رعت الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم فالقصد على هذا إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما بلغوا معشار ما آتيناهم المعشار العشر وقيل عشر العشر والأول أصح والضمير في بلغ لكفار قريش وفي آتيناهم للكتب المتقدمة أي أن هؤلاء لم يبلغوا عشر ما اعطى الله المتقدمين من القوة والأموال وقيل الضمير في بلغوا للمتقدمين وفي آتيناهم لقريش أي ما بلغ المتقدمون عشر ما اعطى الله هؤلاء من البراهين والأدلة والأول أصح وهو نظير قوله كانوا أشد منهم قوة فكيف كان نكير أي إنكار يعني عقوبة الكفار المتقدمين وفي ذلك تهديد لقريش قل إنما أعظكم بواحدة أي بقضية واحدة تقريبا عليكم أن تقوموا لله هذا تفسير القضية الواحدة وأن تقوموا بدل أو عطف بيان أو خبر ابتداء مضمر ومعناه أن تقوموا للنظر في أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم قياما خالصا لله تعالى ليس فيه اتباع هوا ولا ميل وليس المراد بالقيام هنا القيام على الرجلين إنما المراد القيام بالأمر والجد فيه مثنى وفرادى حال من الضمير في تقوم والمعنى أن تقوم اثنين اثنين للمناظرة في الأمر وطلب التحقيق وتقوم واحدا واحدا لإحضار الذهن واستجماع الفكرة ثم تتفكر في أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتعلموا أن ما به من جنة لأنه جاء بالحق الواضح ومع ذلك فإن أقواله وأفعاله تدل على رجاحة عقله ومثانة علمه وأنه بلغ في الحكمة مبلغا عظيما فيدل ذلك على أنه ليس بمجنون ولا بمفتر على الله ما بصاحبكم من جنة متصل بما قبله على الأصح أي تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جنة وقيل هو استئناف قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم هذا كما يقول الرجل لصاحبه إن أعطيتني شيئا فخذه وهو يعلم أنه لم يعطه شيئا ولكنه يريد البراءة من عطائه وكذلك معنى هذا فهو كقولك قل ما أسألكم عليه من أجر قل إن ربي يقذف بالحق القذف الرمي ويستعار للإلقاء فالمعنى يلقي الحق إلى أصفيائه أو يرمي الباطل بالحق فيذهبه علام الغيوب خبر ابتداء مضمر أو بدل من الضمير في يقذف أو من اسم إن على الموضع قل جاء الحق يعني الإسلام وما يبدئ الباطل وما يعيد الباطل الكفر ونفي الابداء والإعادة على أنه لا يفعل شيئا ولا يكون له ظهور أو عبارة عن ذهابه كقوله جاء الحق وزهق الباطل وقيل الباطل الشيطان إنه سميع قريب يعني قربه تعالى بعلمه وإحاطته ولو ترى اذ فزعوا جواب لو محذوف تقديره لرأيت أمرا عظيما أو معنى فزع أسرع إلى الهروب والفعل ماض بمعنى الاستقبال وكذلك ما بعده من الأفعال ووقت الفزع البعث وقيل الموت وقيل يوم بدر فلا فوت اي لا يفوتون الله إذا هربوا وأخذوا من مكان قريب يعني من الموقف إلى النار إذا بعثوا أو من ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا أو من أرض بدر إلى القليب والمراد على كل قول سرعة أخذهم وقالوا آمنا به أي قالوا ذلك عند أخذهم والضمير المجرور لله تعالى أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو للقرآن أو للإسلام وأن له التناوش من مكان بعيد التناوش بالواو التناول إلا أن التناوش تناول قريب سهل لشيء قريب وقرئ بهمز الواو فيحتمل أن يكون المعنى واحدا ويكون المهموز بمعنى الطلب ومعنى الآية استبعاد وصولهم إلى مرادهم والمكان البعيد عبارة عن تعذر مقصودهم فإنهم يطلبون ما لا يكون أو يريدون أن يتناولوا ما لا ينالون وهو رجوعهم إلى الدنيا أو انتفاعهم بالإيمان حينئذ وقد كفروا به الضمير يعود على ما عاد عليه قولهم آمنا به ويقذفون بالغيب من مكان بعيد يقذفون فعل, ما فعل ماض في المعنى معطوف على كفروا، ومعناه أنهم يرمون بظنونهم في الأمور المغيبة فيقولون لا بعث ولا جَنَّةَ ولا نار ويقولون في الرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحر أو شاعر والمكان البعيد هنا عبارة عن بطلان ظنونهم وبعد أقوالهم عن الحق وحيل بينهم وبين ما يشتهون أي حيل بينهم وبين دخول الجنة وقيل حيل بينهم وبين الانتفاع بالإيمان حينئذ وقيل حيل بينهم وبين نعيم الدنيا والرجوع إليها كما فعل بأشياعهم من قبل يعني الكفار المتقدمين وجعلهم أشياعهم لاتفاقهم في مذاهبهم ومن قبل يحتمل أن يتعلق بفعل أو باشياعهم على حسب معنى ما قبله في شك مريب هو أقوى الشك وأشده إظلاما سورة فاطر جاعل الملائكة رسلا أي وسائط بين الله وبين الأنبياء متصرفين في أمر الله مثنى وثلاثة ورباع. صفات للأجنحة ولم ينصرف للعدل والوصف والمعنى أن الملائكة منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربعة أجنحة يزيد في الخلق ما يشاء قيل يعني حسن الصوت وقيل حسن الوجه وقيل حسن الحظ والأظهر أنه يرجع إلى أجنحة الملائكة أو يكون على الإطلاق في كل زيادة في المخلوقين ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها الفتح عبارة عن العطاء والإمساك عبارة عن المنع والإرسال الإطلاق بعد المنع والرحمة كل ما يمن الله به على عباده من خير الدنيا والآخرة فمعنى الآية لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله فإن قيل لما أنس الضمير في قوله فلا ممسك لها وذكره في قوله فلا مرسل له وكلاهما يعود على ما الشرطية فالجواب أنه لما فسر ما الاولى بقوله من رحمة أنسه لتأنيف الرحمة وترك الآخر على الأصل من التذكير من بعده أي من بعد إنساكه هل من خالق غير الله؟ رفع غير على الصفة لخالق على الموضع وخفضه صفة على اللفظ ورزق السماء المطر ورزق الأرض النبات والمعنى تذكير بنعم الله وإقامة حجه على المشركين ولذلك أعقبه بقوله لا إله إلا هو وان يكذبوك الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على تكذيب قومه كأنه يقول إن يكذبوك فلا تحزن لذلك فإن الله سينصرك عليهم كما كذبت رسل من قبلك فنصرهم الله الغرور الشيطان وقيل التسويف أفمن زين له سوء عمله توقيف وجوابه محذوف تقديره أفمن زين له سوء عمله كمن لم يزين له الله ثم بنا على ذلك ما بعد فالذي زين له سوء عمله هو الذي أضله الله ومن لم يزين له سوء عمله هو الذي هداه الله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن حزنه لعدم إيمانهم لأن ذلك بيد الله كذلك النشور أي الحشر والمعنى كما يحيي الله الأرض بالنبات كذلك يحيي الموتى من كان يريد العزة الآية تحتمل ثلاثة معاني أحدها وهو الأظهر من كان يريد نيل العزة فليطلبها من عند الله فإن العزة كلها لله والثاني من كان يريد العزة بمغالبة الإسلام فلله العزة جميعا فالمغالب له مغلوب والثالث من كان يريد أن يعلم لمن العزة فليعلم أن العزة لله جميعا إليه يصعد الكلم الطيب قيل يعني لا إله إلا الله واللفظ يعم ذلك وغيره من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن وتعليم العلم فالعموم أولى والعمل الصالح يرفع فيه ثلاثة أقوال أحدها أن ضمير الفاعل في يرفعه لله وضمير المفعول للعمل الصالح فالمعنى على هذا أن الله يرفع العمل الصالح أي يتقبله ويثيب عليه والثاني أن ضمير الفاعل للكلام الطيب وضمير المفعول للعمل الصالح والمعنى على هذا لا يقبل عمل صالح إلا ممن له كلام طيب وهذا يصح إن قلنا إن الكلم الطيب لا إله إلا الله لأنه لا يقبل العمل إلا من موحد والثالث أن ضمير الفاعل للعمل الصالح وضمير المفعول للكلم الطيب والمعنى على هذا أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب فلا يقبل الكلم إلا ممن له عمل صالح روى هذا المعنى عن ابن عباس واستبعده بن عطية وقال لم يصح عنه لأن اعتقاد أهل السنة أن الله يتقبل من كل مسلم قال وقد يستقيم بأن يتأول على أن الله يزيد في رفعه وحسن موقعه يمكرون السيئات لا يتعدى مكرة فتأويله يمكرون المكرات السيئات فتكون السيئات مفطراً أو تضمن ينكرون معنى يكتسبون فتكون السيئات مفعولا والإشارة هنا إلى مكر قريش برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوه ومكر أولئك هو يبور البوار الهلاك أو الكساد ومعناه هنا أن مكرهم يبطل ولا ينفعهم ثم جعلكم أزواجَ أي أصنافا وقيل ذكرانا وإناثا وهذا أظهر وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب التعمير طول العمر والنقص قصر والكتاب اللوح المحفوظ فإن قيل إن التعمير والنقص لا يجتمعان لشخص واحد فكيف أعاد الضمير في قوله ولا ينقص من عمره على الشخص المعمر فالجواب من ثلاثة أوجه الأول وهو الصحيح أن المعنى ما يعمر من أحد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب فوضع من معمر موضع من أحد وليس المراد شخصا واحدا وإنما ذلك كقولك لا يعاقب الله عبدا ولا يثيبه إلا بحق والثاني أن المعنى لا يزاد في عمر إنسان ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وذلك أن يكتب في اللوح المحفوظ أن فلانا إن تصدق فعمره ستون سنة وإلا لم يتصدق فعمره أربعون وهذا ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر إلا أن ذلك مذهب المعتزلة القائلين بالأجلين وليس مذهب الأشعرية وقد قال كعب في نطوعنا عمر لو دعا الله لزاد, لزاد في أجله فأنكر الناس عليه فاحتج بهذه الآية والثالث أن التعمير هو كتب ما يستقبل من العمر والنقص هو كتب ما مضى منه في اللوح المحفوظ وذلك حق كل شخص وما يستوي البحران قد فسرنا البحرين الفرات والأجاج في الثلقان وسائغ في النحل والقصد بالآية التنبيه على قدرة الله ووحدانيته وإنعامه على عباده وقال الزمخشري إن المعنى أن الله ضرب للبحرين الملح والعذب مثلين للمؤمن والكافر وهذا بعيد لحما طريا يعني الحوت حلية تلبسونها يعني الجوهر والمرجان فإن قيل إن الحلية لا تخرج إلا من البحر الملح دون العذب فكيف قال ومن كل أي من كل واحد منهما فالجواب من ثلاثة أوجه الأول أن ذلك تجوز في العبارة كما قال يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم والرسل إنما هي من الإنس الثاني أن المرجان إنما يوجد في البحر الملح حيث تنصب أنهار الماء العذب أو ينزل المطر فلما كانت الأنهار والمطر وهي البحر العذب تنصب في البحر الملح كان الإخراج منهما جميعا الثالث زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح والعذب وهذا قول يبطله الحس مواخر ذكر في النحل يولج ذكر في لقمان قطمير هو القشر الرقيق الأبيض الذي على نوى التمر والمعنى أن الأصنام لا يملكون أقل الأشياء فكيف أكثرها؟ يكفرون بشرككم أي بإشراككم فالمصدر مضاف للفاعل وكفر الأصنام بالشرك يحتمل أن يكون بكلام يخلقه الله عندها أو بقرينة الحال ولا ينبئك مثل خبير أي لا يخبرك بالأمر مخبر مثل مخبر عالم به يعني نفسه تعالى في إخباره أن الأصنام يغفرون يوم القيامة بمن عبدهم أنتم الفقراء إلى الله خطاب لجميع الناس وإنما عرف الفقر بالألف واللام ليدل على اختصاص الفقر بجنس الناس وإن كان غيرهم فقراء ولكن فقراء الناس أعظم ثم وصف نفسه بأنه الغني في مقابلة وصفهم بالفقر ووصفه بأنه الحميد ليدل على جوده وكرمه الذي يجب أن يحمده عباده وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء الحمل عبارة عن الذلوب والمثقلة الثقيلة الحمل أو النفس الكثيرة الذنوب والمعنى أنها لو دعت أحدا إلى أن يحمل عنها ذنوبها لم يحمل عنها وحذف مفعول ان تدعو لدلالة المعنى وقصد العموم وهذه الآية بيان وتكميل لمعنى قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى ولو كان ذا قربا المعنى ولو كان المدعو ذا قربا ممن دعاه إلى حمل ذنوبه لم يحمل منه شيئا لأن كل واحد يقول نفسي نفسي إنما تنذر الذين يخشون ربهم المعنى أن الإنذار لا ينفع إلا الذين يخشون ربهم وليس المعنى اختصاصهم بالانذار بالغيب في موضع حال من الفاعل في يخشون اي يخشون ربهم وهم غائبون عن الناس فخشيتهم حق لا رياء وما يستوي الأعمى والبصير تمثيل للكافر والمؤمن ولا الظلمات ولا النور تمثيل للكفر والإيمان ولا الظل ولا الحرور تمثيل للثواب والعقاب وقيل الظل الجنة والحرور النار والحرور في اللغة شدة الحر بالنهار والليل والسموم بالنهار خاصة وما يستوي الأحياء ولا الأموات تمثيل لمن آمن فهو كالحي ومن لم يؤمن فهو كالميت إن الله يسمع من يشاء عبارة عن هداية الله لمن يشاء وما أنت بمسمع من في القبور عبارة عن عدم سماع الكفار للبراهين والمواعظ فشبههم بالموتى في عدم إحساسهم وقيل المعنى أن أهل القبور وهم الموتى حقيقة لا يسمعون فليس عليك أن تسمعهم وإنما بعثت للأحياء وقد استدلت عائشة بالآية على أن الموتى لا يسمعون وأنكرت ما ورد في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لقتل بدر حين جعلوا في القليب ولكن يمكن الجمع بين قولها وبين الحديث بأن الموتى في القبور إذا ردت إليهم أرواحهم إلى أجسادهم سمعوا وإن لم ترد لم يسمعوا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير معناه أن الله قد بعث إلى كل أمة نبي يقيم عليهم الحجة فإن قيل كيف ذلك وقد كان بين الأنبياء فترات وأزمنة طويلة ألا ترى أن بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100 سنة لم يبعث فيها نبي فالجواب أن دعوة عيسى ومن تقدمه من الأنبياء قد بلغتهم فقامت عليهم الحجة فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك فالجواب أنهم لم يأتهم نذير معاصر, معاصر لهم فلا يعارض ذلك من تقدم قبل عصرهم وايضا فإن المراد بقوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ليست ببدع فلا ينبغي أن تنكر لأن الله أرسله كما أرسل من قبله والمراد بقوله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك أنهم محتاجون إلى الإنذار لكونهم لم يتقدم من ينذرهم فاختلف السياق, فاختلف السياق الكلام فلا تعارض بينهما وان يكذبوك الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم للتاسي نكير ذكر في سبا ثمرات مختلفا ألوانها يريد الصفرة والحمره وغير ذلك من الألوان وقيل يريد الأنواع والأول أظهر لذكره البيض والحمرة والسود بعد ذلك وفي الوجهين دليل على أن الله تعالى فاعل مختار يخلق ما يشاء ويختار وفيه رد على الطبائعيين لأن الطبيعة لا يصدر عنها إلا نوع واحد جدد جمع جدة وهي الخطط والطرائق في الجبال وغرابيب جمع غربيب وهو الشديد السواد وقدم الوصف الأبلغ وكان حقه أن يتأخر لقصد التأكيد ولأن ذلك كثيرا ما يأتي في كلام العرب كذلك يتعلق بما قبله فيتم الوقف عليه والمعنى معنى أن من الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه مثل الجبال المختلف ألوانها والثمرات المختلف ألوانها وذلك كله استدلال على قدرة الله وإرادته إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني العلماء بالله وصفاته وشرائعه علما يوجب لهم الخشية من عذابه وفي الحديث أعلمكم بالله أشدكم له خشية لأن العبد إذا عرف الله خاف من عقابه وإذا لم يعرفه لم يخف منه فلذلك خص العلماء بالخشية إن الذين يتلون كتاب الله أي يقرؤون القرآن وقيل معنى يتلون يتبعون والخبر يرجون تجارة أو محذوف لن تبور أي لن تكسد ويعني بالتجارة طلب الثواب ويزيدهم من فضله توفية الأجور وهو ما يستحقه المطيع من الثواب والزيادة التضعيف والزيادة التضعيف فوق ذلك وقيل الزيادة النظر إلى وجه الله مصدقا لما بين يديه تقدم في البقرة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم والتوريث عبارة عن أن الله أعطاهم الكتابة بعد غيرهم من الأمم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات قال عمر وابن مسعود وابن عباس وكعب وعائشة وأكثر المفسرين هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالظالم لنفسه العاصي والسابق التقي والمقتصد بينهما وقال الحسن السابق من رجحت حسناته على سيئاته والظالم لنفسه من رجحت سيئاته والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته وجميعهم يدخلون الجنة وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له وقيل الظالم الكافر والمقتصد المؤمن العاصي والسابق التقي فالضمير في منهم على هذا يعود على العباد وأما على, على القول الأول فيعود على الذين اصطفينا وهو أرجح وأصح لوروده في الحديث وجلالة القائلين به فإن قيل لما قدم الظالم ووسط المقتصد وأخر السابق فالجواب أنه قدم الظالم لنفسه رفقا به لئلا ييأس وأخر السابق لألا يعجب بنفسه وقال الزمخشري قدم الظالم لكثرة الظالمين وأخر السابق لقلة السابقين ذلك هو الفضل الكبير إشارة إلى الاصطفاء جنات عدن بدل من الفضل او خبر مبتدا تقديره ثوابهم جنات عدن او مبتدا تقديره لهم جنات عدن يدخلونها ضمير الفاعل يعود على الظالم والمقتصد والسابق على القول بان الايه في هذه الامه واما على القول بان الظالم هو الكافر فيعود على المقتصد والسابق خاصه وقال الزمخشري إنه يعود على السابق خاصة وذلك على قول المعتزلة في الوعيد أساور ذكر في الحج أذهب عنا الحزم قيل هو عذاب النار وقيل أهوال القيامة وقيل هموم الدنيا والصواب العموم في ذلك كله دار المقام هي الجنة والمقامة هي الإقامة والموضع وإنما سميت الجنة دار المقامه لأنهم يقيمون فيها ولا يخرجون منها نصب النصب تعب البدن واللغوب تعب النفس الناجم عن تعب البدن يفترخون يفتعلون من الصراخ اي يستغيثون فيقولون ربنا أخرجنا وفي قولهم غير الذي كنا نعمل اعتراف بسوء عملهم وتندم عليه أولم نعمركم الآية توبيخ لهم وإقامة حجة عليهم وقيل إن مدة التذكير ستون سنة وقيل أربعون وقيل البلوغ والأول أرجح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر وجاءكم النذير يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يعني الشيب لأنه نذير بالموت والأول أظهر إنه عليم بذات الصدور أي بما تضمره الصدور وتعتقده وقال الزمخشري ذات هنا تأنيث ذو بمعنى صاحب لأن المضمرات تصحب الصدور خلائف ذكر في الأنعام مقتا المقت احتقار الإنسان وبغضه لاجل عيوبه أو ذنوبه قل أرأيتم شركاءكم الآية احتجاج على المشركين وإبطال لمذهبهم أم لهم شرق أي نصيب على بينة أي على أمر جلي والضمير في آتيناهم يحتمل أن يكون للأصنام أو للمشركين وهذا أظهر في المعنى والأول أليق بما قبله من الضمائر أن تزولا في موضع مفعول من أجله تقديره كراهة أن تزول أو مفعول به لأن يمسك بمعنى يمنع ولئن زالت أي لو فرض زوالهما ولم يمسكهما أحد وقيل أراد زوالهما يوم القيامة عند طي السماء وتبديل الأرض ونسل الجبال من بعده أي من بعد تركه الإمساك وأقسموا بالله الضمير لقريش وذلك أنهم قالوا لعن الله اليهود والنصارى لأنهم جاءتهم الرسل فكذبوهم والله لئن جاءنا رسول لنكونن أهدى منهم إحدى الأمم يعني اليهود والنصارى فلما جاءهم النذير يعني محمدا صلى الله عليه وسلم استكبارا بدل من نفورا أو مفعول من أجله ومكر السيء هذا من اضافه الصفة إلى الموصوف كقولك مسجد الجامع وجانب الغربي والأصل أن يقال المكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله أي لا يحيط وذال المكر السيء إلا بمن مكره ودبره وقال كعب لابن عباس إن في التوراة من حفر حفره لأخيه وقع فيها فقال ابن عباس أنا أجد هذا في كتاب الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين أي هل ينتظرون إلا عادة الأمم المتقدمة في أخذ الله لهم وإهلاكهم بتكذيبهم للرسل وما كان الله ليعجزه من شيء أي لا يفوته شيء ولا يصعب عليه ما ترك على ظهرها من داب الضمير للأرض والدابة عموم في كل ما يذب وقيل أراد بني آدم خاصة إلى أجل مسمى يعني يوم القيامة وباقي الآية وعد ووعيد سورة ياسين قد تكلمنا في البقرة على حروف الهجاء وقيل في ياسين إنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وقيل معناه يا إنسان تنزيل بالرفع خبر بتداء مضمر وبالنصب مصدر أو مفعول بفعل مضمر لتنذر قوما هم قريش ويحتمل أن يدخل معهم سائر العرب وسائر الأمم ما أنذر آباؤهم ما نافية والمعنى لم يرسل إليهم ولا لآبائهم رسول ينذرهم وقيل المعنى لتنذر قوما مثل ما أنذر آباؤهم فما على هذا مغصولا بمعنى الذي أو مصطرية والأول أرجح قوله فهم غافلون يعني أن غفلتهم بسبب عدم إنذارهم وتكون بمعنى قوله ما أتاهم من نذير من قبلك ولا يعارض هذا بعث الأنبياء المتقدمين فإنها هؤلاء القوم لم يدركوهم ولا آباؤهم الأقربون لقد حق القول أي سبق القضاء إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا الآية فيها ثلاثة أقوال الأول أنها عبارة عن تماديهم على الكفر ومنع الله لهم من الإيمان فشبههم بمن جعل في عنقه غل يمنعه من التفات وغطي على بصره فصار لا يرى والثاني أنها عبارة عن كفهم عن إذاية النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أبو جهل أن يرميه بحجر فرجع عنه فزعا مرعوبا والثالث أن ذلك حقيقة في حالهم في جهنم والأول أظهر وأرجح لقوله قبلها فهم لا يؤمنون وقوله بعدها وسواء عليهم أأنظرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فهي إلى الأذقان الذقن هي طرف الوجه حيث تنبت اللحية والضمير للأغلال وذلك أن الغل حلقة في العنق فإن كان واسعا عريضا وصل إلى الذقن فكان أشد على المغلول وقيل الضمير للأيدي على أنها لم يتقدم لها ذكر ولكنها تفهم من سياق الكلام لأن المغلولة تضم يداه في الغل إلى عنقه وفي مصحف بن مسعود إنا جعلنا في أيديهم أغلالا فهي إلى الأذقان وهذه القراءة تدل على هذا المعنى وقد أنكره الزمخشري فهم مقمحون يقال قمح البعير إذا رفع رأسه وأقمحه غيره إذا فعل به ذلك والمعنى أنهم لما اشتدت الأغلال حتى وصلت إلى أذقانهم اضطرت رؤوسهم إلى الارتفاع وقيل معنى مقمحون ممنوعون من كل خير وجعلنا من بين أيديهم سدا الآية السد الحائل بين الشيئين وذلك عبارة عن منعهم من الإيمان فأغشيناهم أي غطينا على أبصارهم وذلك أيضا مجاز يراد به إضلالهم وسواء عليهم الآية ذكرنا معناها وإعرابها في البقره إنما تنذر من اتبع الذكر المعنى أن الإنذار لا ينفع إلا من اتبع الذكر وهو القرآن وخشي الرحمن بالغيب معناه كقولك إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، وقد ذكرناه في فاطر إن نحن نحي الموتى أي نبعثهم يوم القيامة، وقيل احياؤهم إخراجهم من الشرك إلى الإيمان والأول أظهر ونكتب ما قدموا وآثارهم أي ما قدموا من أعمالهم وما تركوه بعدهم كعلم علموا أو تحديث حبسوا وقيل الأثر هنا الخط إلى المساجد وجاء ذلك في الحديث إمام مبين أي في كتاب وهو اللوح المحفوظ أو صحائف الأعمال واضرب لهم مثلا الضمير لقريش ومثلا وأصحاب القرية مفعولان بضرب على القول بأنها تتعدى إلى مفعولين وهو الصحيح والقرية أمطاكية إذ جاءها المرسلون هم من الحواريين الذين أرسلهم عيسى عليه الصلاة والسلام يدعون الناس إلى عبادة الله وقيل بل هم رسل أرسلهم الله ويدل على هذا قول قومهم ما أنتم إلا بشر مثلنا فإن هذا إنما يقال لمن ادعى أن الله أرسله فعززنا بثالث أي قوينا لاثنين برسول ثالث قيل اسمه شمعون ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إنما أكد الخبر هنا باللام لأنه جواب المنكرين بخلاف الموضع الأول فإنه إخبار مجرد قالوا إن تطيرنا بكم أي تشاءمنا بكم عصر اللفظة من زجر الطير ليستدل على ما يكون من شر أو خير وانما تشاءموا بهم لانهم جاؤوهم بدين غير دينهم وقيل وقع فيهم الجذام لما كفروا وقيل قحرطوا قالوا طائركم معكم اي قال الرسل لاهل القريه شؤمكم معكم اي انما الشؤم الذي اصابكم بسبب كفركم لا بسببنا ائن ذكرتم دخلت همزه الاستفهام على حرف الشرط وفي الكلام حذف تقديره أتطيرون أن ذكرتم يسعى اي يسرع بجده ونصيحته وقيل اسمه حبيب النجار اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون أي هؤلاء المرسلون لا يسألونكم أجرة على الإيمان فلا تخسرون معهم شيئا من دنياكم وتربحون معهم الاهتداء في دينكم وما لي لا أعبد الذي فطرني المعنى أي شيء يمنعني من عبادة ربي وهذا توقيف وإخبار عن نفسه قصد به البيان لقومه ولذلك قال وإليه ترجعون فخاطبهم إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم هذا وصف للآلهة والمعنى كيف أتخذ من دون الله آلهة لا يشفعون ولا ينقذونني من الضر إني إذا لفي ضلال مبين أي إن اتخذت آلهة غير الله فإني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون خطاب لقومه أي اسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي وقيل خطاب للرسل ليشهدوا له قيل دخول الجنة قيل هنا محذوف يدل عليه الكلام وروي في الأثر وهو أن الرجل لما نصح قومه قتلوا فلما ما تقيل له دخول الجنة واختلف هل دخلها حين موته كالشهداء أو هل ذلك بمعنى البشارة بالجنة ورؤيته لمقعده منها قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي تمنى أن يعلم قومه بغفران الله له على إيمانه فيؤمنوا ولذلك ورد في الحديث أنه نصح لهم حي وميت، وقيل أراد أن يعلموا ذلك فيندموا على فعلهم معه وينفعهم ذلك وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء المعنى أن الله أهلكهم بصيحة صاحها جبريل ولم يحتج في تعذيبهم إلى إنزال جند من السماء لأنهم أهونوا من ذلك وقيل المعنى ما أنزل الله على قومه ملائكة الرسل كما قالت قريش لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ولفظ الجند أليق بالمعنى الأول وكذلك ذكر الصيحة بعد ذلك وما كنا منزلين ما كنا لننزل جندا من السماء على أحد فإذا هم خامدون أي ساكنون لا يتحركون ولا ينطقون يا حسرة على العباد نداء للحسرة كأنه قال يا حسرة احضري فهذا وقتك وهذا التفجع عليهم استعارة في معنى التهويل والتعظيم لما فعلوا من استهزائهم بالرسل ويحتمل أن يكون من كلام الملائكة أو المؤمنين من الناس وقيل المعنى يا حسرة العباد على أنفسهم ألم يروا الضمير لقريش أو للعباد على الإطلاق والرؤية هنا بمعنى العلم وإن كل لما جميع لدينا محضرون قرئ لما بالتخفيف وهي لا متأكيد دخلت على ما المزيد وإن على هذا مخففة من الثقيله وقرئ بالتشديد وهي بمعنى إلا وإن على هذا نافية وما عملته أيديهم ما معطوفة على ثمره أي ليأكلوا من الثمر وما عملته أيديهم بالحرث والزراعة والغراسة وقيل ما نافية وقرئ ما عملت من غيرها وما على هذا معطوفة الأزواج يعني أصناف المخلوقات ثم فسرها بقوله مما تنبت الأرض وما بعده فمن في المواضع الثلاثة للبيان ومما لا يعلمون يعني أشياء لا يعلمها بن آدم كقوله ويخلق ما لا تعلمون نسلق منه النهار أين نجرده منه وهي استعارة والشمس تجري لمستقرن لها أي لحد مؤقت تنتهي إليه من فلكها وهي نهاية جريها إلى أن ترجع في المنقلبين الشتاء والصيف وقيل مستقرها وقوفها كل وقت زوال بدليل وقوف الظل حينئذ وقيل مستقرها يوم القيامة حين تكور وفي الحديث مستقرها تحت العرش تسجد فيه كل ليلة بعد غروبها وهذا أصح الأقوال لوروده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح وقرئ لا مستقر لها أي لا تستقر عن جريها والقمر قدرناه منازل قرأ بالرفع على الابتداء أو عطف على الليل وبالنصب على إضمار فعل ولا بد في قدرناه من حذف تقديره قدرنا سيره منازل ومنازل القمر ثمانية وعشرون ينزل القمر كل ليلة واحدة منها من أول الشهر ثم يستتر في آخر الشهر ليلة أو ليلتين. وقال الزمخشري وهذه المنازل هي مواضع النجوم وهي السرطان البطين الثريا الدبران الهقعة الهنعة الزراع النسرة الطرف الجبهة الزبرة الصرفة العوى السماك الغفر الزباني الإكليل القلب الشولة النعائم البلدة سعد بلع سعد الذابح سعد السعود سعد الأخبية فرغ الدلو المقدم فرغ الدلو المؤخر بطن الحوت حتى عاد كالعردون القديم العردون هو غصن النخلة شبه القمر به إذا انتهى في نقصانه والتشبيه في ثلاثة أوصاف وهي الرقه والانحناء والصفرة ووصفه بالقديم لأنه حينئذ تكون له هذه الأوصاف للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر المعنى لا يمكن الشمس أن تجتمع مع القمر بالليل فتمحو نوره وهكذا قال بعضهم ويحتمل أن يريد أن سير الشمس في الفلك بطيء فإنها تقطع الفلك في سنة وسير القمر سريع فإنه يقطع الفلك في شهر والبطيء لا يدرك السريع ولا الليل سابق النهار يعني أن كل واحد منهما جعل الله له وقتا موقتا واحدا معلومة لا يتعدى فلا يأتي الليل حتى ينفصل النهار كما لا يأتي النهار حتى ينفصل الليل ويحتمل أن يريد أن آية الليل وهي القمر لا تسبق آية النهار وهي الشمس أي لا تجتمع معه فيقول المعنى كالذي قيل في قوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر فحصل من ذلك أن الشمس لا تجتمع مع القمر وأن القمر لا يجتمع مع الشمس وكل في فلك يسبحون ذكر في الأنبياء وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون معنى المشحون المملوء والفلك هنا يحتمل أن يريد به جنس السفن أو سفينة نوح عليه السلام وأما الذرية فقيل إنه يعني الآباء الذين حملهم الله في سفينة نوح عليه السلام وسمي الآباء ذرية لأنها تناسلت منهم وأنكر بن عطية ذلك وقال إنه يعني النساء وهذا بعيد والأظهر أنه أراد بالفلك جنس السفن فيعني جنس بني آدم وإنما خص ذريتهم بالذكر لأنه أبلغ في الامتنان عليهم ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى يوم القيامة وإن أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بالذرية من كان في السفينة وسماهم ذرية لأنهم ذرية آدم ونوح فالضمير في ذريتهم على هذا النوع بني آدم كأنه يقول الذرية منهم وقلقنا لهم من مثله ما يركبون إن أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بقوله من مثله سائر السفن التي يركبها سائر الناس وإن كان أراد بالفلك جنس السفن فيعني بقوله من مثله الإبل وسائر المركوبات فتكون المماثله على هذا في أنه مركوب لا غير والأول أظهر لقوله وإن نشأ نغرقهم ولا يتصور هذا في المركوبات غير السفن فلا صريخ لهم أي لا مغيث لهم ولا منقذ لهم من الغرق إلا رحمة منا قال الكسائي نصب رحمة على الاستثناء كأنه قال إلا أن نرحمهم وقال الزجاج نصب رحمة على المفعول من أجله كأنه قال إلا لأجل رحمتنا إياهم ومتاعا إلى حين يعني آجالهم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم الضمير لقريش وجواب, وجواب إذا محذوف تقديره أعرضوا يدل عليه إلا كانوا عنها معرضين والمراد بما بين أيديهم وما خلفهم ذنوبهم المتقدمة والمتاخره وقيل ما بين أيديهم عذاب الأمم المتقدمة وما خلفهم عذاب الآخرة قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنون يحضون على الصدقات وإطعام المساكين فيجيبهم الكفار بهذا الجواب وفي معناه قولا أحدهما أنهم قالوا كيف نطعم المساكين ولو شاء الله أن يطاعمهم لأطعمهم ومن حرمهم الله نحن نحرمهم وهذا كقولهم كن مع الله على المدبر والآخر أن قولهم رد على المؤمنين وذلك أن المؤمنين كانوا يقولون إن الأمور كلها بيد الله فكأن الكفار يقولون لهم لو كان كما تزعمون لاطعم الله هؤلاء فما بالكم تطلبون إطعامهم منا ومقصدهم في الوجهين احتجاج لبخلهم ومنعهم الصدقات واستهزاء بمن حضهم على الصدقات إن أنتم إلا في ضلال مبين يحتمل أن يكون من بقية كلامهم خطابا للمؤمنين أو يكون من كلام الله خطابا للكافرين ويقولون متى هذا الوعد يعنون يوم القيامة أو نزول العذاب بهم ما ينظرون إلا صيحة واحدة أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة وهي النفخة الأولى في الصور وهي نفخة الصعق تأخذهم وهم يخصمون أي يتكلمون في أمورهم وأصلوا يخصمون يختصمون ثم ادغم وقرئ بفتح الخاء وبكسرها واختلاس حركتها فلا يستطيعون توصية أي لا يقدرون أن يوصوا بما لهم وما عليهم لسرعة الأمر ولا إلى أهلهم يرجعون أي لا يستطيعون أن يرجعوا إلى منازلهم لسرعة الأمر ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون هذه النفخة الثانية وهي نفخة القيام من القبور والأجداث هي القبور وينسلون يسرعون المشي وقيل يخرجون قالوا يا ويلنا الويل منادى أو مصدر من بعثنا من مرقدنا المرقد يحتمل أن يكون اسم مصدر أو اسم مكان قال أبي بن كعب ومجاهد إن البشر ينامون نومة قبل الحشر قال ابن عطية هذا غير صحيح الإسناد وإنما الوجه في معنى قولهم من مرقدنا أنها استعاره وتشبيه به يعني أن قبورهم شبهت بالمضاجع لكونهم فيها على هيئة الرقاد وإن لم يكن رقاد في الحقيقة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا مبتدا وما بعده خبر وقيل إن هذا صفة لمرقدنا وما وعد الرحمن مبتدا محلوف الخبر وهذا ضعيف ويحتمل أن يكون هذا الكلام من بقية كلامهم أو من كلام الله أو الملائكة أو المؤمنين يقولون هذه الكفار على وجه التقرية إن كانت إلا صيحة واحدة يعني النفخة الثانية وهي نفخة القيام إن أصحاب الجنة اليوم في شغل قيل هو افتضاد الأبكار وقيل سماع الأوتار والأظهر أنه عام في الاشتغال باللذات فاكهون قرئ بالالف ومعناه أصحاب فاكهه وبغير الف وهو من الفكاهة بمعنى الراحة والسرور في ظلال جمع ظل وبالضم جمع ظلة على الارائك جمع أريكة وهي السرير ولهم ما يدعون أي ما يتمنون وقيل معناه أن ما يد ما يدعون به يأتيهم سلام مبتدا وقيل بدل مما يدعون قولا مصطر مؤكد والمعنى أن السلام عليهم قول من الله بواسطة الملك أو بغير واسطة وامتاز اليوم أيها المجرمون اي انفردوا عن المؤمنين وكونوا على حدة جبلا كثيرا الجبل الأمة العظيمة وقال الضحاك أقلها عشرة آلاف ولا نهاية لأكثرها وقرئ بكسر الجيم والباء وتشديد اللام وبضمهما مع التخفيف وبضم الجيم وإسكان الباء وهي لغات بمعنى واحد اليوم نختم على أفواههم أين نمنعهم من الكلام فتنطق أعضاؤهم يوم القيامة لو نشاء لطمسنا على أعينهم هذا تهديد لقريش والطمس على الأعين هو العمى والصراف الطريق وأن استفهام يراد به النفي فمعنى الآية لو نشاء لأعميناهم فلو راموا أن يمشوا على الطريق لم يبصروه وقيل يعني عمل بصائر أي لو نشاء لختمنا على قلوبهم فالطريق على هذا استعارة بمعنى الإيمان والخير ولو نشاء لمسخناهم هذا تهديد بالمسخ فقيل معناه المسخ قردة وخنازير وحجارة وقيل معناه لو نشاء لجعلناهم مقعدين مبطولين لا يستطيعون تصرفا وقيل إن هذا التهديد كله بما يكون يوم القيامة والأظهر أنه في الدنيا على مكانتهم المكانة المكان والمعنى لو نشاء لمسخناهم مسخا يقعدهم في مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون أي إذا مسخوا في مكانهم لم يقدروا أن يذهبوا ولا أن يرجعوا ومن نعمره ننكسه في الخلق أي نحول خلقته من القوة إلى الضعف ومن الفهم إلى البله وشبه ذلك كما قال تعالى ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وإنما قصد بذكر ذلك هنا للاستدلال على قدرته تعالى على مسخ الكفار كما قدر على تنكيس الإنسان إذا هرم وما علمناه الشعر وما ينبغي له الضميران لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وذلك رد على الكفار في قولهم إنه شاعر وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا ينظم الشعر ولا يزن وإذا ذكر بيت شعر كثر وزنه فإن قيل قد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب وروي أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت وهذا الكلام على وزن الشعر فالجواب أنه ليس بشعر وأنه لم يقصد به الشعر وإنما جاء موزونا بالاتفاق لا بالقصد فهذا كالكلام المنثور ومثل هذا يقار في مثل ما جاء في القرآن من الكلام الموزون ويقتضي قوله وما ينبغي له تنزيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشعر لما فيه من الأباطيل وإفراق التجاوز حتى يقال إن الشعر أطيبه أكذب وليس كل الشعر كذلك فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إن من الشعر لحكمة وقد أكثر الناس في ذم الشعر ومدحه وإنما الانصاف قول الشافعي الشعر كلام والكلام منه حسن ومنه قبيح. إن هو إلا ذكر الضمير للقرآن يعني أنه ذكر لله أو تذكير للناس أو شرف لهم لينذر من كان حيا أي حيا القلب والبصيرة ويحق القول على الكافرين أن يجب عليهم العذاب لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما مقصد الآية تعديد النعم وإقامة الفجة والأيدي هنا عند أهل التأويل عبارة عن القدرة وعند أهل التسليم من المتشابه الذي يجب الإيمان به وعلمه عند الله فمنها ركوبهم الركوب بفتح الراء هو المركوب ولهم فيها منافع يعني الأكل منها والحمل عليها والانتفاع بالجلود والصوف وغيره ومشارب يعني الألبان لا يستطيعون نصرهم الضمير في يستطيعون للأصنام وفي نصرهم للمشركين ويحتمل العكس ولكن الأول أرجح فإنه لما ذكر أن المشركين اتخذوا الأصنام لينصروهم، أخبر أن الأصنام لا يستطيعون نصرهم فخاب أملهم وهم لهم جند محطرون الضمير الأول للمشركين والثاني للأصنام يعني أن المشركين يخدمون الأصنام ويتعصبون لهم حتى أنهم لهم كالجند وقيل العكس بمعنى أن الأصنام جند محضرون لعذاب المشركين في الآخرة والأول أرجح لأنه تقبيح لحال المشركين فلا يحزنك قولهم تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم معللة لما بعدها لم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة براهين على الحشر يوم القيامة ورد على من أنكر ذلك والنطفة هي نطفة المني الذي خلق الإنسان منها ولا شك أن الإله الذي قدر على خلق الإنسان من نطفة قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث وسبب الآية أن العاص بن وائل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعظم رميم فقال يا محمد ما يخي هذا وقيل إن الذي جاء بالعظام أمية بن خلف وقيل أبي بن خلف فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله يحييه ويميتك ثم يحييك ويدخلك جهنم فإذا هو خصيم مبين أي متكلم قادر على الخصام يبين ما في نفسه بلسانه وضرب لنا مثلا إشارة إلى قول الكافرين من يحيي هذا العظم ونسي خلقه أي نسي الاستدلال بخلقته الأولى على بعثه والنسيان هنا يحتمل أن يكون بمعنى الذهول أو الترك وهي رميم أي بالية متفتتة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة استدلال بالخلقة الأولى على البعث وهو بكل خلق عليم أي يعلم كيف يخلق كل شيء فلا يصعب عليه بعث, بعث الأجساد بعد فنائها والخلق هنا يحتمل أن يكون مصدرا أو بمعنى المخلوق الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا هذا دليل آخر على إمكان البعث وذلك أن الذين أنكروه من الكفار والطبائعيين قالوا طبع الموت يضاد طبع الحياة فكيف تصير العظام حياة فأقام الله عليهم الدليل من الشجر الأخضر الممتلئ ماءا مع مضادة طبع الماء للنار ويعني بالشجر زناد العرب وهو شجر المرخ والعفار فإنه يقطع من كل واحد منهما غصبا أخضر يقطر منه الماء فيسحق المرخ على العفار فتنقدح النار بينهما قال ابن عباس ليس من شجرة إلا وفيها نار إلا العناب ولكنه في المرخ والعفار أكثر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ هذا دليل آخر على البعث بأن الإله الذي قدر على خلق السماوات والأرض على عظمهما وكبر أجرامهما قادر على أن يخلق أجساد بني آدم بعد فنائها والضمير في مثل مثلهم يعود على الناس وهو الخلاق العليم ذكر في هذين الاسمين أيضا استدلال على البعث وكذلك في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول لأن هذا عبارة عن قدرته على جميع الأشياء ولا شك أن الخلاق العليم القدير لا يصعب عليه إعادة الأجساد فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء في هذا استدلال على البعث وتنزيه لله عما نسبه الكفار إليه من العجز عن البعث فإنهم ما قدروا الله حق قدره وكل من أنكر البعث فإنما أنكره لجهله بقدرة الله سبحانه